موقع رياض القرآن يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان انكم الاله واحد لا اله الا الله لا اله الا الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل الف التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء منا وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب